وشجرت تخرج من طور سيناء تبُت بالدهم تبُت بالدهم وصبغ الأكلين وإن لكم في الأنعام لعبره نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون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 قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها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 فَإِذَا أَسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُرْرَ رَبِّ أَنْزِلِنِ مُسَلِّمٌ مُبَارَكٌ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُزِيلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ثمَّ أنشَأنا مِن بعدهم قرناً آخرينَ فأرسلنا فيهم رسولاً منهم أن يعبدوا الله ما لكم ما لكم من إله غيره أَفَلَا تَتَّقُونَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ الَّذينَ كَفَرُوا وَكَذَّبوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتَرَفْنَاهم وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما ما تأكلون منه ويشرب مما ما تشربون ولئن أطعتوا بشرا مثلكم إنكم إذلخاسرون أيعدكم أنكم إذا متواكوت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 قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلا تترى كلما جاء أمة تغرسولها كذبوا فأتبعنا بعضهم بعضه وجعلناهم أحاديث وجعلناهم أحاديث فبعد لقوم لا يؤمنون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 ولقد أتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا بن مريم وأمه آيت وآويناهما وآويناهما إلى رب ذات قرار وميعن يا ايها الرسول كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهن بينهم زبورة كل حزب بما لديهم فرحون فدرهم في غمرتهم حتائحين أيحسبون أن ما نمددهم به من مال وبنين من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون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 وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يَظْلِمُونَ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 قد كانت آيات تُتلى عليكم فكونتم على أعقابكم تقصون مستكبرين به سامرا تهجرون أَفَلَمْ يَدْدَبَرُ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَ أَهْمَمَ لَمْ يَأْتِ أَبَا أَهْمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُمُ الْكِرُونَ أَمْ يَقُولُ Terima kasih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 قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمدعون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا ان هذا الا اساطير الاولين قل لمن الارض ومن فيها يعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون قل مَرْوَبُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلِكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِذْ كُتُمْ تَعْلَمُونَ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 122-أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وَقُرْءِ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ قَالَ رَبِّ لَا تَعُدْ قَوْلُكَ هَذَا يَقُولُ رَبِّ أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ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 خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضار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 خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الارض عددا سنهن قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسال العادين قال الا لبستم الا قليلا قال الا لبستم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لَا تُرْجَعُونَ فتعال الله الملك الحق فتعال الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أَخْرَجَ لَهُ بُرْهَانًا لَهُ بِهِ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 الزانية لا يكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا يكحها إلا زالل أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم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 أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.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 إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْمَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّمَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات ظن المؤمنون والمؤمنات بأمفسهم خيرا وقالوا هذا أفكم مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عيد الله فأولئك عيد الله هم الكاذبون ولو لا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكتم فيما أفظتم فيه عذاب عظيم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 تكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين بين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيء الفحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله وان الله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فاننم يامر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا ما زكا منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأت لاول الفضل منكم والسعة ان يؤتوا أولي القربى ان يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفو وليصفح واليعفون واليصفحون ألا تحبون أي يغفر الله لكم ألا تحبون أي يغفر الله لكم والله غفور رحيم.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 يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفهم الله دينهم الحق ويعلمون ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثة للخبثين والخبثون للخبثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات.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 ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يضضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكالهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعونتهن أو آبائهم أو آباءهن، أو آباء بعولتهم أو أبنائهن، أو أبنائهن، أو أبناء أبنائ بعولتهم أو إخوانهن، أو إخوانهن، أو بنى إخوانهن، أو بنى أخواتهن. أو نسائهم أو ما ملكت أيمانهم أو التابعين غير أول الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكح الأيام. من والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِن عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّا آتَاكُمُ الَّذِي آتَاكُم وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى إن أردنا تحصنا اللي تبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله. فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء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 والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا ووجد الله عنده ووجد الله عنده دهو فوفاه حسابه والله سريع الحساب او كظلمات في بحر اللج يجشاه موج يجشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور ومن لم يجعل لله له نوراً فما له من نور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 ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء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 فمنهم من يمشي على بطله ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على أربعة يخلق الله ما يشاء يخلق الله ما يشاء وإن الله على كل شيء قدير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 بالمؤمنين وإذا دعووا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم إذا فريق منهم عرضوا وإياكلهم الحق يأتوا إليه مذعين ففي قلوبهم مرض ام ارتاب ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله بل اولئك هم الظالمون انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك أولئك هم المفلحون، ومن يطيع الله ورسوله ويخش الله ويتقها، ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزين، وأقسموا بالله جهدة أيمانهم لإن أمرتهم لا يخرجون قل لا تقسموا. قُل لا تُقسِمُ طاعةً معروفة إن الله خبير بما تعملون قُل أطيع الله وأطيع رسوله فإن, فإن تولوا فإن تولوا فإنما عليهما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكّنن لهم دينهم الذي ارتضاهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون لي لا يشركون بشيء ومن كفر بعد ذلك فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبكس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث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 بعدهن طوافون عليكم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وَإِذَا بَلَغَ الْأَقْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُّ مَا فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا سَتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبِينُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ كَذَلِكَ يُبِينُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لا يُرْجَوْنَ نِكَاحًا اللاتي لا يرجونك ان فليس عليهم نجنا فليس عليهم جناح ان يضعن ثيابهن فليس عليهم جناح أي يضعن في أبهم غير متبرجات بزينة وأي يستعففن خير لهن والله سميع عليهم وأي يستعثفن خير لهن والله سميع عليهم ليس على الأعمى حرج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 أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحهم أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا ف سلموا على أنفسكم فإذا دخلتم بيوت فسلموا على أنفسكم تحية من عيد الله تحية من عيد الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله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 فإذا استأذنوك لبعض شئمهم فأذل لمن شئت منهم فأذل لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء أو رسول بينكم كدعاء بعضكم بعضًا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 تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذ من دونه هَذَا لَا يَخْنُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا نفتراه وأعانه عليه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا الموع وزورا وقالوا أساطير الأول نكتت فهي تملى عليه بكرته وأصيلة قل أزله الذي يعلم السر وفي السماوات والأرض إنه كان غفور الرحيم إنه كان غفور الرحيم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أزل إليه لولا أزل إليه ملكون فيكون معه نذير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 تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك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 انها مكانا ضيقا مقرن مقرن ندعو هنالك ثبورا لا تدع اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا لا تدع اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا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 قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن ما تعتهم وأبائهم حتى نسوا الذكر حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا